أحمد ربي وأشكره وأتوب إليه واستغفره وأثني عليه الخير كله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد أن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله واصحابه وسلم تسليم كثيرا ما بعد فما زال الحديث موصولا في القاعدة الثانية من القواعد النورانية في باب المعاملات كنا قرأنا بالأمس الأصل الأول الذي ذكره المصنف في تأصيل هذه المسألة وهو أنه متى كان بين الشجر أرض أو مساكن ودعت الحاجة إلى كرائهما جميعا فإنه يجوز للحاجة ولعدم الدليل الذي يمنع من مثل ذلك ومن باب جمع الصفقه وعدم تفريقها إذا كان في تفريقها ضرر نعم ونقرأ أصل الثاني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله واصحابه أجمعين قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الأصل الثاني أيقال قال إكراء الشجر للاستثمار يجري مجرى اقراء الأرض للازدراع واستئجار الضير للرضاء نعم هو لما فرغ من الأصل الأول الذي قرره على أن مثل هذه المعاملة تجوز لأمور ومنها أن الحاجة تدعو إلى ذلك وعدم الدليل المانع يعني الدليل الشرعي الذي يمنع من مثل هذا وكذلك ما ذكره اهل العلم من أنه يجوز في باب جمع الصفقة ما لا يجوز فيها على انفراد فقد يكون الشيء على انفراد غير جائز لكن مع ضمه لغيره يجوز ذكر اصلا ثاني يستدل به على تجويز مثل هذا الشيء الذي جرى ذكر النزاع فيه استئجار الأرض وفيها الشجر ومقصوده الأرض مع الشجر. فقال أن يقال اكراء الشجر للاستثماري يجري مجرى اكراء الأرض للازراعي واستئجار الظير للرضا. كما أنه يجوز أن يستأجر الشخص أرضا ليزرعها و. يستاجر ظئرا لترضع له الظير هي التي ترضع غير ولدها باجره فاذا كان يجوز ذلك ويجوز كراء الأرض للازدراء ما المانع ان يجوز استكراء الاشجار للاستثمار يكري الأرض التي فيها شجر من أجل استثمار هذا الذي هو موجود نعم وذلك, وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع وإن كانت أعيانا نعم ويقول وذلك أن الفوائد التي تستخلف مع بقاء أصولها تجري مجرى المنافع يعني الأصل موجود لكن المنفعة ها توجد مرة بعد مرة الشجرة تثمر ها أكثر من مرة تثمر في كل سنة فهذه الأشياء التي لها أصل باقي ويتولد منها تمر ينبغي أن يكون حكمها واحد فإذا جوزنا في نوع من هذه الأشياء التي لها أصول ويتولد من هذه الأصول أو ينتج من هذه الأصول العينية منافع وهذه المنافع تتجدد يخلقها الله شيئا بعد شيء فإذا جاز في أشياء من هذا القبيل لماذا لا يجوز؟ في هذا الشيء المماثل لها من هذا الوجه نعم وان كانت عيانا يعني هذه الاصول وان كانت عيانا نعم وهي ثمر الشجر ولبن ولبن الادميات والبهائم والصوف والماء نعم. العذب ثمر الشجر العين هنا عين العين عين العين الشجر والفائده ثمر. الثمر والادميات واللبن العين هو الادميه والثمرة هو اللبن وكذلك البهائم والصوف العسل هو ايش والصوف هو الثمره نعم والماء العذب اذا كان في بير او نحوه تاخذ هذا الماء الموجود ثم ياتي ماء اخر بدلا عنه يخلقه الله في هذه البير نعم فانه كلما فانه كلما خلق من هذه شيء فاخذ خلق الله بدله مع بقاء الاصل كالمنافع سواء كالمنافع سواء كالمنافع سواء فهذه غير الشجر المختلف فيه هم اتفقوا على جواز استئجار مثل هذه الاشياء التي فيها منافع تتجدد والمعنى نفسه يوجد في الشجر فلماذا لا يستأجر است... است... استكرى شجرا من أجل استثماره لماذا لا يجوز مثلما جازت هذه الفوائد التي أصولها باقية نعم ولهذا جرت في الوقف والعارية والمعاملة بجزء من النماء مجرى المنفعة نعم فإن الوقف لا يكون إلا فيما ينتفع به مع بقاء أصله فإذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع لمنفعتها فكذلك وقف الحيطان لثمرتها نعم إذا جاز وقف الأرض البيضاء أو الرباع الرباع الدور يعني الدور لمنفعتها هو, هو ما يوقف الا الشيء الذي فيه منفعه فإذا كان يجوز أن توقف هذه الأشياء المذكورة الأرض البيضاء والرباع التي هي الدور من أجل منفعتها فكذلك وقف الحيطان لثمرتها لو أوقف الحيطان لثمرتها يجوز ذلك وطالما أنها كلها تجوز فلماذا لا نعطيها حكما واحدا في الكراء وفي غيره فكذلك ووقف الماشية لدرها وصوفها ووقف الآبار والعيون لمائها بخلاف ما يذهب بالانتفاع كالطعام ونحوه فلا يوقف نعم. وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إفقارا يقال افقره الظهر وما, وما أبيح لبنه منيحة وما أبيح ثمر ثمره عرية وغير ذلك عارية هذا الشرح لهذه المفردات التي هي في باب العارية عندما يعير الإنسان غيره شيئا فقال وأما باب العارية فيسمون إباحة الظهر إقفارا عندما يعيره جملا أو حمارا أو دابة ليركبها وينتفع بها يسمى هذا النوع من العريه يسمى إغفارا يقال إفقارا أفقره الظهر وما أبيح له لبنه منيحة عندما يعطيه بقرا أو ماعزا أو ابلا من أجل لبنها فأنها تسمى منيحة تسمى منيحة وما أبيح ثمره كالنخل يسمى عرية وغير ذلك عارية غير هذه المذكورة للإفقار بالنسبة لظهر الدواب والمنيحة لمن تعار من أجل لبنها والثمر هذه تسمى عارية وما عداها مما هذا السبيل يسمى عارية وشبه ذلك بالقرض الذي ينتفع به المقترض ثم يرد مثله ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم منيحة لبن أو منيحة ورق ف... نعم منيحة لبن وهي التي تقدم ذكر معناها أو منيحة ورق أي فضة والمقصود به القرض عندما تقرض إنسانا فهذا يدخل في باب المنيحة فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها ويأخذ ثمرها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنها وليس في القرآن إجارة منصوصة إلا إجارة الظئر في قوله سبحانه فإن ارضانا لكم فاتوهن أجورهن فاكتراء الشجر لأن يعمل عليها الإنسان المكتري ويأخذ ثمرتها بمنزلة استئجار الظئر لأجل لبنه ما تستأجر الضير من أجل اللبن ما الفرق بينه وبين أن تستأكري الشجر من أجل الثمر تدفع أجرة وتعمل العمل الذي تصلح به هذه الأشجار قياسا على الضير الضير اللي هي الآدمي ما يجوز بيعها لكن مع ذلك جاز استئجارها من أجل لبنها فكذلك هنا الأشجار صحيح ما يجوز بيع الثمره قبل بدوء صلاحها لكن هذا ليس مشتري للثمر هذا مستكري للأرض ليستثمرها دفع اجره لهذه الأرض ويصلح الشجر ليأخذ ثمرته ولما اعتقد بعض الفقهاء أن الإجارة لا تكون إلا على منفعة ليست عين ورأى جواز إجارة الذئر قال المعقود عليه هو وضع الطفل في حجرها واللبن دخل ضمنا وتبعا كنقع البئر وهذا مكابره للعقل والحس فإنا نعلم بالاضطرار أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله بقوله فإن أرضعنا لكم وضم الطفل إلى حجرها إن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك وإنما العلة ما ذكرته من أن الفائدة التي تستخلف مع بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة وليس من البيع الخاص فإن الله لم يسمي العوض إلا اجرا ولم, يسمي ثمن ولم يسمه ثمنا وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن فانه لا يسمى, لا يسمى المعاوضه عليه حينئذ إلا بيعا لأنه لم يستوفي الفائدة من أصلها كما يستوفي المنفعه من اصلها نعم يقول ولما اعتقد بعض الفقهاء ان الاجاره لا تكون الا على منفعه ليست عينا على منفعه ليست عينا وليست يعني منفعه متولده من عين لا يجوز بيعها مثل الضير هنا المنفعه متولده من هذه العين المنفعه نفسها ليست عين ليست عين هنا وإنما هي متولدة من هذه العين. قار ورأى جواز إجارة الظير لأنه منصوص عليه في القرآن. قال المعقود عليه هو وضع الطفل في الحجر. وضع الطفل في الحجر. واللبن دخل ضمنا وتبعا. طب هو لماذا وضع الطفل في الحجر؟ من أجل وضعه في الحجر ولا من أجل اللبن؟ أيهما الأصل؟ ها؟ هل اللبن؟ كيف نجعل الأصل فرعا والفرع أصلا؟ كاناقع البير كاناقع البير يعني النقع الكثير الماء الكثير في في البير وهذا يقول مكابره للعقل والحس وهذا صحيح مكافرة العقل والحس أنت عندما تستاجر ضير فقط تضع الطفل في الحجر يزيد صراخه إذا ما أعطيه اللبن تعذبه ولا تريد أن يسكت فقال رحمه الله وهذا مكابرة للعقل والحس فإننا نعلم بالاضطرال أن المقصود بالعقد هو اللبن كما ذكره الله تعالى بقوله فإن أرضعنا لكم طيب مفهومه إذا ما أرضعنا خلت في حجرها ولو أشهر تعطى شيء ما تعطى المقصود هو إيش الرضاع قال وضم الطفل إلى حجرها فإن فعل فإنما هو وسيلة إلى ذلك وإنما الاله ما ذكرته من أن الفائدة التي تستخلف ما بقاء أصلها تجري مجرى المنفعة ولو لم تجري مجرى المنفعة ما جاز استئجارها في الأشياء المتفق عليها فدل في حكم الشارع على أنها تجري مجرى المنفعة فتأخذ حكم المنفعة قال وليس من البيع الخاص هذا ليس بيعا خاصا لأن اللبن غير مقدر غير معلوم انه مجهول في التدي ولا يجوز بيعه لكن يجوز استئجار العين التي يتولد منها اللبن من أجل إرضاع الطفل مثل الأشياء التي تقدم ذكرها قال فإن الله لم يسمي العوض إلا اجرا لم يسميه ثمنا وهذا بخلاف ما لو حلب اللبن لو حلب اللبن وصار ليس في ثدي الام هنا ها؟ يسمى ثمن لأنه بيع تشتري اللبن موجود ليس في ذد الضير وأن ما هو منفصل عنها فهنا يسمى بيعا أما وهو في ذد أمه ما يسمى بيعا قال فإنه لا يسمى المعاوضه عليه حينئذ إلا بيعا يعني عند انفصاله وأصبح مقداره معلوم وصفته واضحة فهنا يسمى بيعا قال لأنه لم يستوفي الفائدة من أصلها كيف لم يستوفي الفائده من أصلها أن اللبن لما عزل وأصبح موجود الفائده ان تاخذها من اللبن ذا نفس الموجود لكن في الاول الطفل ياخذها من الاصل الذي هو ياخذها بنفس من من هذه الضيره التي ترضعه يقول كما يستوفى المنفعة من اصلها طيب فلما كانت فلما كان للفوائد العينية التي يمكن فصلها عن اصلها حالان حال تشبه فيه المنافع المحضه وهي حال اتصالها واستيفاء المنفعه وحال تشبه فيه الاعيان المحضه وهي حال انفصالها وقبضها كقبض الاعيان وهذا توضيح يعني ان هذه المنافع المذكوره لها حال تشبه فيها المنافع المحضه وهو في حال اتصالها باصلها واستيفاء المنفعه وهي متصله باصلها وحال تشبه فيها الاعيان المحضه وهو عند انفصالها وقبضها كقبض الاعيان مثل اللبن اللبن الذي يُخذ من من الضير إذا كان منفصلا له حكم أي عين أخرى تباع وتشترى وإذا كان متصلا يكون حكم حكم المنافع المتصله بأصلها المنافع المتصلة بأصلها قال نعم فإذا كان صاحب الشجري هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة فإنما يبيع ثمرة محضه كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع فإنه يبيع زرعا محضا وإن كان المشتري هو الذي يجد ويحصد كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينهما في النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه فإن هذا بيع محض للثمرة والزرع وأما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأذى فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يشقها ويبذرها ويسقيها ولهذا سوى بينهما في المساقات والمزارعة فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقات إلى المزارعة هذا معاملة بجزء من النماء وهذا كراء بعوض معلوم نعم نعم يعني هو ذكر الأصل ثم مثل له يقول فإذا كان صاحب الشجر اللي هو من؟ المالك له هو الذي يسقيها ويعمل عليها حتى تصلح الثمرة فإنما يبيع ويشك ثمرة محضه لانها ناتج لعمله في أصل يملكه كما لو كان هو الذي يشق الأرض ويبذرها ويسقيها حتى يصلح الزرع فإنما يبيع زرعا محضا وإن كان المشتري يعني هو الذي يعمل هو الذي يجد ويحصل كما لو باعها على الأرض وكان المشتري هو الذي ينقل ويحول ولهذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم بينه في النهي عن بيع الحب حتى يشتد وعن بيع التمر حتى يبدو صلاحه فإن هذا بيع محظ للتمرة والزرع أما إذا كان المالك يدفع الشجرة إلى المكتري يعني مستاجر حتى يسقيها ويلقحها ويدفع عنها الأدافة فهو بمنزلة دفعه الأرض إلى من يسقيها ويبذرها ويسقيها ولهذا سو بينهما في المساقات والمزارعة، فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها شخص عندما يكري أرضه هل باع الزرع؟ قد يكون الزرع لم يخلق بعد لم يخلق بعد فهو ما باع الزرع فكذلك كراء الشجر عندما يكريه الشجر وهو الذي يعني العامل أو المستكري يقوم بعمل ذلك هل باعه الثمر؟ لم يبيعه الثمر لأن الثمر لم يخلق بعد قال فكما أن كراء الأرض ليس ببيع لزرعها فكذلك كراء الشجر ليس ببيع لثمرها بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقاه إلى المزارعة المساقات تكون على شجر قائم موجود والمزارعة تكون على إيش على ارض ليس فيها شجر المساقي ماذا يعمل؟ يسقي الشجر ها؟ يصلح الشجر يصلح عينا قائمة موجودة وهي إيش؟ الشجر, الشجر. والمزارع يصلح عينا قائمة موجودة وهي؟ الارض. وهي الأرض نتيجة المزارع ايش إيش؟ الزرع. الزرع ونتيجة المساقى؟ الثمر فكل منهم يعمل على شيء قائم لشيء لم يوجد لشيء لم يوجد فيكونان متشابهين فالذي جوز المزارعة لماذا لا يجوز المسقى والذي جوز الكراء على الأرض وهي عين لماذا لا يجوز الكراء على الشجر وكل منهم أصل وهذا الاصل يتولد منه ايش ثمره ثمره نعم قال بل نسبة كراء الشجر إلى كراء الأرض كنسبة المساقات إلى المزارعة هذا معاملة بجزء من النماء وهي اللي هي إيش؟ المساقة. إيش؟ المساقة. وهذا كراء بعوض معلومة الذي هو المزارعه الذي هو المزارعة نعم فإذا كانت هذه الفوائد قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها فكذلك تساويها في المعاوضة على استفادتها وتحصيلها نعم هذا من باب الإلزام يعني إذا كانت هذه الفوائد المذكورة قد ساوت المنافع في الوقف لأصلها الذي تقدم ذكره وفي التبرعات بها وفي المشاركة بجزء من نمائها وفي المعاوضة عليها بعد صلاحها فكذلك تساويها في المعاوضة عليها في استفادتها وتحصيلها فهذه الأشياء المذكورة تكون متساوية من حيث المعنى وإذا تساوت من حيث المعنى يجب أن تأخذ حكما واحدا لأن الشارع لا يفرق بين المتماثلات إنما يعطيها حكما واحدا وكيف تلحق الحكمة أو تلحق الشيء بآخر إلا إذا كان يشابهه في معظم الصفات أو في معظم الوجوه نعم. ولو فارق بينهما بأن الزرع إنما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فإنه يخرج بلا عمل لو قال يعني لو اعترض معترض أو استشكل مستشكل أه؟ وقال إنه هناك فرق بينهما بين كراءة الأرض وكراءة إيش وكراء الشجر بان الزرع انما يخرج بالعمل بخلاف الثمر فانه يخرج بلا عمل ها ايش الجواب وسيجيب سيجيب ان هذا الفرق عديم التاثير كان هذا الفرق كان هذا الفرق عديم التاثير بدليل المساقات والمزارع كان عديم التاثير بدليل المساقات والمزارع. والمزارعة، فأنت يجوز لك ان تساق على الشجر الموجود، مع انك لو لم تساق إلى قيل ايش ستخرج الثمرة، وتزارع على الأرض، مع إنه لو لو تركت المزارعة ما يخرج ثمرة، ومع ذلك جاز الاثنان جاز الاثنان فهذا الفرق المذكور يعتبر فرق عديم التأثير، فرق عديم. التاثير نعم وليس بصحيح فان للعمل مع انه ليس بصحيح سيبين أنه ليس بصحيح فان للعمل فإن للعمل تاثيرا في الاثمار كما له تاثير في الانبات وما عدم العمل عليها قد يعدم الثمر وقد ينقص قد يعدم الثمر لو ما أبرها اتطلع وإذا طلعت تطلع متشوها وان عدم العمل لا ستنقص لا محاله تحتاج ما تحتاج تعبير تحتاج اصلاح تحتاج أشياء كثيرة كثيره فانما لا توجد أو توجد لكنها ناقصه فالعمل اثر يعني فيها فان من الشجر ف... ف... ف... فان من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر ولو لم يكن للعمل عليه تأثير اصلا لم يجز دفعه الى عامل بجزء من ثمره نعم. ولم يجوز في مثل هذه الصورة إجارته قبل بدو صلاحه فإنه بيع محض للثمرة للثمرة لا إجارة للش... لا إجارة للشجر ويكون كمن أكرى أرضه لمن يأخذ منها ما ينبته الله بلا عمل بلا عمل أحد أصلا قبل وجوده. نعم نعم يعني هو يقول العمل له تأثير في في الثمر. فقال فان من الشجر ما لو لم يسق لم يثمر ولو لم يكن للعمل عليه تاثير اصلا لم يجز دفعه إلى عامل بجزء من ثمره لماذا جوزنا المساقاه بجزء من التمر لان هذا العمل له تاثير في في في, في, في في في ايجاد الثمر قال ولم يجز في مثل هذه الصورة إجارة قبل بدو صلاحه ولذلك ما يجوز ايجارتها قبل بدء صلاحها فانه بيع محظ للتمره لو ما كان في حمل يصبح بيع ايش ماهم للتمره لا اجاره للشجر ويكون كمن اكرى ارضه لمن ياخذ منها ما ينبته الله بلا عمل يقول تستكري هذه الارض مني لكن ما تزرع فيها شيء اذا انبت الله لك شيء تاخذه هذا اصبح ايش ليس في عمل وأصبح شيء مجهود لكن أن يعمل هو ببدنه وذاك بأرضه يكون قد اشترك هذا عليه المال الذي هو الأرض وهذا عليه العمل عليه العمل فاشترك الاثنان فيكون الربح بينهما هذا في مقابل عمله وهذا في مقابل ماله ولو عدم الربح يكون الخسارة على الجميع فيشتركان في الغنم ويشتركان في الغرم هذا بجزء وهذا بجزء نعم فإن قيل المقصود بالعقد هنا غرر لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا آه. هذا استشكال فإن قيل المقصود هنا بالعقد يعني كراء الشجري للاستثمار فيه غرر لأنه قد يثمر قليلا وقد يثمر كثيرا يقال جواب يعني يقال مثله في إكراء الأرض فإن المقصود بالعقد غرر أيضا على هذا التقدير فإنه قد ينبت قليلا وقد ينبت كثيرا نعم أليس كذلك المعنى ما هو واحد طبعا عندما تكريه الارض، فيزرع الارض. قد تنبت كثير وقد تنبت قليل فهذا الشيء يوجد في الشيء المتفق على جوازه هذا المعنى الذي يخشى من وجوده في الشجر يوجد بنفسه في المتفق عليه وهو عجارة الأرض فإن قيل ايضا وينقيل المعقود عليه هناك التمكن من الازدراء لا نفس الزرع النابت نعم ان قيل ان المعقود عليه هناك الاشاره الى اي شيء الى الارض التمكن من الازدراء لا نفس النبت يعني ان المقصود ان نمكن هذا المستاجر من ان يزرع اما النبت لا هذا لا, لا لا ندري عنه يوجد او لا يوجد طيب قيل ليلا المعقود عليه هنا التمكن من الاستثمار لا نفس التمر لا نفس التمر الخ... ايضا هذا سواء بسواء ان تمكنه من العمل على الشجر اما الثمر تكون ذمتك برئت وجد ثمر لم يوجد هذا شيء انت لا تملكه انت تملك تمكينه من من الاستثمار في الشجر مثل ما تملك تمكينه من في الارض فكون الشجر لا يثمر مثل كون الأرض لا ينبت في الزار ومعلوم أن المقصود فيهما إنما هو الزرع والثمر وإنما يجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك كما أن المقصود باكتراء الدار إنما هو السكنة وإن وجب العوض بالتمكن من تحصيل ذلك فالمقصود من اكتراء الأرض للزرع إنما هو نفس الاعيان التي تحصد ليس كاكترائها للسكنة والبناء فإن المقصود هناك نفس الانتفاع بجعل الاعيان فيها وهذا بين عند التعمل لا يزيده البحث عنه إلا وضوحا نعم يعني التشابه موجود من كل وجه ليس من بعض الوجوه من كل وجه فمهما تورد شيء سيقلب عليك هذا على الشيء الذي تورده ولذلك زيادة البحث يزيده وضوحا فظهر به, فظهر به ان الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع الثمره قبل زهوها وبيع الحب قبل اشتداده ليس هو ان شاء الله اكراؤها لمن يحصل لمن يحصل ثمرتها وزرعها بعمله وسقيه ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى أي نعم يعني ظهر أن الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم من بيع التمر قبل زهوية وبيع الحب قبل الشدادة ليس هو الكراء ليس هو الكراء ذاك النهي متوجه عليه على البيع أما الكراء هذا شيء آخر الكراء شيء يختلف عن عن البيع قال ولا هذا داخل في نهيه لفظا ولا معنى كيف لفظا هذا يسمى بيع. وهذا يسمى كراء ومعنى الحكم يختلف في البيع انت تملك العين وفي الكراء لا تملك ايش تملك المنفعه فيدل على ان النهي المنهي عنه ليس هو هذا المتنازع فيه يوضح ذلك يوقف. ايضا يوضح ذلك أن البائع لثمرتها عليه, ت... عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من الجذاذ كما على بائع الزرع تمام سقيه حتى يتمكن المشتري من الحصاد فإنها من تمام التوفية ومؤنة التوفية, ومؤنة التوفية على البائع كالكيل والوزن وأما المكر لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكر الأرض لمن يخدمها حتى تنبت ليس على المكر عمل أصلا وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع نعم واضح ولا واضح احتاج شرح هذه الجزئيه اللي ذكرها واضحه ولا لا نص نص طيب يقول يوضح ذلك يعني ما سبب أن البائع لثمرتها الشخص عندما يبيع ثمرة نخل أو غيره إيش يلزمه عليه تمام سقيها والعمل عليها حتى يتمكن المشتري من إيش من الجذاب يعني من حين بيعها عند بدو صلاحها إلى أن يجدها العمل على من العمل على البائع كما على البائع الزرع تمام سقي حتى يتمكن المشتري حتى, يت... حتى في الزرع عليها ان يسقي الارض المزروعه حتى يتمكن المشتري من الحصاد يقول فان هذا من تمام التوفيه ومؤونة التوفيه على البائع يعني السقي وما يتعلق باصلاحها على البائع كالكيل والوزن عندما يبيع شيئا يكال ويوزن فان الكيل والوزن ليس على المشتري وإنما هو على البائع وأما المكري أو أما المكري لها لمن يخدمها حتى تثمر فهو كمكر الأرض لمن يخدمها حتى تنبت ليس على المكر عمل أصلا أكراك الشجر مثل ما أكراك الزرع من الذي يعمل المستكري المستكري وهناك من الذي يعمل البايع ولا المشتري البايع هو الذي يعمل وإنما عليه التمكين من العمل الذي يحصل به الثمر والزرع ففي حال البيع يجب عليه عمل ما يحتاج إليه حتى يتم أخذ المنفعة أما في حالة الكراء فقط يمكنه من العين الشجر أو أو الأرض أما العمل يكون على على المستكري فيكون الحكم يختلف ولكن يقال ولكن يقال طرد هذا يجوز اكراء البهائم لمن يعرفها ويسقيها ويحترب لبنها نعم لكن يقال يعني يورد يقول على طرد هذا الذي ذكرتم انه يجوز إكراء البهائم لمن يعرفها ويسقيها ويحتلب لبنها شخص يستاجر البهائم يسقيها ويعرفها ليحتلب لبنها يعني ينتفع بلبنها قيل قيل إذا جوزنا على إحدى ت... الروايتين, الروايتين أن تدفع الماشية إلى من يعرفها ويسقيها بجزء من درها ونسلها جاز دفعها إلى من يعمل عليها لدرها ونسلها بشيء مضمون و... يقول إن قلنا بالجواز على احدى الروايتين فيكون هذا يأخذ الحكم نفسه يأخذ الحكم نفسه ولا يختلف وإن قيل فهل لا جاز إجارتها لاحتلال لبنها كما جاز اجاره الظهر أيها قيل... يعني بدون ان يعمل يستاجر هذه الغنم بمقدار معين كما إيش من أجل اللبن كما يستاجر إيش الضير من أجل أن ترضع الولد هذا أمر غريب قيل قيل إجارة الضير أن ترضع بعمل صاحبها لا, بعمل لا, لا, لا هذه الجملة لعلها يعني مقحمة قيل إيجادة الضير أن ترضع بعمل جملة صاحبها للغنم هذه لعلها مقحمة بس ضع عليها دائرة واحذفها كلام يستقيم بدونها تشوش على الكلام قيل إجازة الظئر قيل إجارة الظئر أن ترضع بعمل لأن الظئر هي التي ترضع الطفل فإذا كانت هي التي توفي المنفعة فنظيره أن يكون المؤجر أن يكون المؤجر هو الذي يوفي منفعة الإرضاء وحينئذ فالقياس جوازه ولو كان لرجل غنم فاستأجر غنم رجل ليرضعها لم يكن هذا ممتنعا ممتنعا نان القياس القياس جواز لو ان شخص عنده غنم ولدت سخال صغار الله. ايوه واستأجر غنم اخرى ليكون ترضع هذه السخال فيجوز في هذه الحالة فاستاجر الغنم لترضع هذه الصخال مثل استجاره للظير لترضع لترضع ولده لترضع ولده فكذلك يستاجر الغنم من أجل إرضاء الصخال أو الصغار التي عنده من غنم أخرى إذا وجد هذا المعنى فما المعنى من جوازه وأما, وأما إن كان المستاجر هو الذي يحلب اللبن او هو الذي يستوفيه فهذا مشتر لللبن ليس مستوفيا لمنفعة للمنفعه ولا مستوفيا للعين بعمل وهو شبيه باشتراء الثمره واحتلابه كاقتطافها وهو الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا يباع لبن في طرع بخلاف ما لو استاجرها لان يقوم عليها ويحتلب لبنها فهذا نظير اقتراء الارض والشجر نعم نعم يقول واما ان كان المستاجر الذي استاجر الغنم هو الذي يحلب اللبن او هو الذي يستوفي فهذا مشتري لللبن ليس مستوفيا للمنفع لانه تقدم انه في حال الشراء يكون الحليب على من يكون اللي اللي يكون العمل على من على البائع على البائع لكن في حال الكراء يكون العمل على المشتري فهنا بالنسبة لاستجار الغنم إذا كان الذي يحلبها صاحبها وهو الذي يستو... فهذا ممكن لكن إذا كان الذي يتولى ذلك المستاجر فهذا يدخل في معنى النهي النهل جاء الحديث لا يباع لبن في ضرع. أما لو استاجرها استاجر الغنم كلها لأن يقوم عليها ويحتلب لبنها فهذا نظير اقتراء الأرض والشجر في هذه الحالة ما المانع من من جوازه فيكون الجواز في في حاله ما اذا شابه الكراء المتفق عليه من ناحية المعنى ويكون المنع إذا شابه ايش الشراء لانه في حاله شراء العمل يكون على البائع وفي, وفي حال الكراء يكون العمل على على المشتري على المستكري المستاجر الفصل الذي بعده مبني عليه ها ونحن نريد ناخذ شيئا ولو يسيرا في هذه القاعده التي اطلنا فيها وهي قاعده لا شك مهمه ومفيده كما أن كلام شيخ الاسلام كله مفيد ونافع لانه رحمه الله يعني ياتي ضمن كلامه بقواعد واصول وفوائد واشياء مهمه جدا قد يستفيد الإنسان منها أكثر من معرفته للجزئية أو المفردة التي يبحث عن حكمها فلذلك ننتقل صفحة 23 ومعتين بنشوف خاتمة القاعدة هذه أو خاتمة الفصل الذي بناه على هذه القاعدة لأنه مهم جدا صفحة 223، فتدبر ما ذكرناه يقول فتحت الصفحة غير موجودة 223 ولا تختلف الصف ها 85 85 قبل قبل قبل فصل المزارعه بصفحه <تصفيق> ها ها فتدبر ما ذكرناه في هذه المساله ها اي فتدبر ما ذكرناه في هذه المساله وجدتموه طيب صفحة كم 85 في الطابعه الثانيه صفحة 85 نعم قال فتدبر قال فتدبر ما ذكرناه في هذه المسألة فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي كراء الأرض كراء الشجر وكذلك كراء الأرض التي فيها شجر كراء الأرض التي فيها شجر على المعاني التي ذكرها قال فإنه عظيم المنفعة فإنه عظيم المنفعة في هذه القضية التي عمت بها البلوى وفي نظائرها وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه نعم وانظر في عموم كلام الله ورسوله لفظا ومعنى حتى تعطيه حقه لفظا يعني تتأكد من هذا اللفظ صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم معنا لأنه قد يكون عام يراد به الخصوص قد يكون عام وخصة أشياء منها منه فلا بد من مراعاه هذه الأمور لكي لا يتكلم بغير علم قال وأحسن ما تستدل به على معناه على معنى أي شيء كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم إنام وأحسن ما تستدل به على معناه وأحسن ما تستدل به على معناه آثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصدي. الذين كانوا أعلم بمقاصده ولذلك قائد عند أهل السنة الجماعان إن اتباع الكتاب والسنة يجب أن يكون مقيد بفهم السلف لا بأفهام غيرهم اذا إذا ما قيدنا اتباع الكتاب والسنة بفهم السلف ما يمكن نضبط الأمور اعتزل له فهمه والأشعر له فهمه والجهم له فهمه والرافضي له فهمه وما تنتهي الأفهام لكن افهام الصحابة منصوص في القرآن على وجوب اتباعها ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا واتبع سبيل من أناب إليه يقول ابن القيم وكل من الصحابة منيب إلى الله فيجب اتباع سبيلهم واعتقادهم من أكبر سبيلهم فأنت مامور بنص القرآن أن ترجع إلى فهمهم لا إلى فهم غيرهم لأنهم اعلم الناس بالتنزيل ولذلك جاء القرآن فقالوا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم فيكون فهم القرآن والسنة مقيدا بفهم السلف وأول السلف وأول السلف هم الصحابة فالميزان الشرعي لضبط الألفاظ والمعاني يكون بفهم السلف لا بافهام غيره ما تجد أحد ينتسب الإسلام ولو كان ما ظلل إلا ويقول يقول أنا أستدل بالقرآن والسنة خوارج يستدلون بالقرآن الرابط يستدلون بالقرآن الشاعر المعتزله الجهميه الماتردية ما من أحد إلا يقول لك استدل أستدل بالقرآن وأستدل بالسنة لكن بفهم من هذا الميزان الذي يكون هو الفيصل في هذا الأمر لأنه إذا كان بغير السلف فهم السلف سيحرف القرآن سيؤوله سيحطله سيخرجه عن معانيه لكن بهذا الميزان يكون هو المقاس الذي تقاس به صحة الأقوال من عدم صحتها ولذلك كلام يقول وأحسن ما تستدل به على معنى القرآن والسنة وبكلام الصحابة لماذا؟ فإن ضبط ذلك أثار الصحابة الذين كانوا أعلم بمقاصده يعني بمقاصد شر. نعم فإن ضبط ذلك الذين كانوا أعلم بمقاصده فإن ضبط ذلك يجب توافق توافق أصول الشريعة وجريها على الأصول الثابتة المذكورة في قوله تعالى يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم نعم نعم نهيه صلى الله عليه وسلم عن المعاومة الذي جاء مفسرا في رواية أخرى بأنه بيع السنين فهو والله أعلم مثل نهيه عن بيع حبل الحبلة فإنما نهى أن يبتاع المشتري ثمرة التي يستثمرها رب الشجرة وعما اكتراه الأرض والشجرة حتى يستثمرها فلا يدخل هذا في البيع المطلق وإنما هو نوع من الإجارة نعم يعني لا يستدل بالنهي على غير المعنى المقصود منه فكون جاء النهي عن بيع السنين نقول ما يجوز كراء الأرض لمن يستثمرها أو كراء الشجر لمن يستثمره لأنه جاء النهي عن بيع السنين ذاك في النهي وهذا في إيش؟ في الكراء في الإيجار فحكم الإيجار ليس هو حكم ليس هو حكم البيع ونظير هذا يقول ونظير هذا ما تقدم من حديث جابر في الصحيح من أنه نهى عن كراء الأرض نهى وال... عن كراء الأرض مع أنهم مجمعون على جواز كراء الأرض بالذهب والفضة فيكون النهي إيش المقصود به هل هو المنع ولا النهي عن شيء خاص أن هي عن شيء خاص جاء ذكره في بعض أفراد الحديث يفسروه نعم وأنه نهى عن المخابرة وأنه نهى عن المخابرة المخابرة التي هي المزارعة وأنه نهى عن المزارعة وأنه قال لا تكروا الأرض لا تكروا الأرض وكلها في الصحيح كلها حديث صحيح فإن, فإن المراد بذلك القراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء المراد الذي كانوا يعتادونه لأنه فيه غرر وفيه ظلم وفيه اشتراط على المكتري فيكون النهي ليس عاما النهي مقصود به الأشياء التي كانوا اعتادوها فجاء النهي من أجلها نعم وهي المخابرة كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة نعم التي كانوا يعتادونها فنهاهم عما كانوا يعتادونه من الكراء أو المعاومة الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمرة قبل أن تصلح وإلى المزارعة المشروط فيها جزء, جزء معين وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحه نعم يقول إيش فإن المراد بذلك يعني النهي عن الكراء والنهي عن المزارعة هو الكراء الذي كانوا يعتادونه كما جاء مفسرا وهي المخابرة والمزارعة التي كانوا يعتدونها فنهاهم عما كانوا يعتدونه من الكراء أو المعاومة يعني بالسنين الذي يرجع حاصله إلى بيع الثمر قبل أن تصلح وإلى المزارع المشروط فيها جزء معين كما جاء بعض الحديث على اللية ما على المأذيانات يعني الجداول أو لية قفيز ولك الباقي فقد لا ينتج من هذا إلا ما على الجداول أو هذا المقدار الذي حدده صاحب الأرض فيبقى ذلك بدون شيء فيكون النهي متوجه ومنصب على ما فيه اشتراط يخالف مقصود المعنى الذي جاز من اجله الكراء ولذلك قال وهذا نهي عما فيه مفسدة راجحة عندما تؤجره الأرض أو تزارعه الأرض فتقول على الليا خمسين كيلو طيب يمكن ما يوجد إلا خمسين كيلو وين يذهب المزارع أو تقول على النيه الذي تمر به الجداول ولك الاخر فقد لا ينبت الا هذا الذي تمر به الجداول فيكون النهي هنا من اجل هذه المفسده الراجحه لا من اجل اصل هذا العمل فهذا نهي هذا نهي عن الغرر في جنس البيع وذاك نهي عن الغرر في جنس الكراء العام هذا نهي عن الغرر في جنس البيع يقصد به ايش بيع السنين وهو بيع للتمر قبل, قبل خلقها ووجودها وذاك نهي عن الغرض في جنس الكراء الذي مثل له قبل قليل في جنس الكراء العام الذي يدخل فيه إيش؟ الذي يدخل فيه المساقات والمزارع وقد بين في كل منهما أن هذه المبايعه وهذه المكاره كانت تفضي إلى الخصومة والشنان وهو ما ذكره الله في حكمة التحريم الميسر بقوله إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر نعم انت هذا الفصل الفصل الذي يليه أيضا سنأخذ شيئا يسيرا منه هذا يأخذ درس اليوم يقول رحمة الله عليه الصفحة 224 ومن القواعد التي أدخلها قوم من العلماء في الغرر المنهي عنه أنواع من الإجارات والمشاركات كالمساقات والمزارعة ونحو ذلك ثم ذكر من منع المزارعة والمساقات جميعا كما هو أبو حنيفة ومن جوز المساقات دون المزارعة كما هو مذهب مالك والشافعي وذكر في صفحة 230 اقفز اليوم ما في إلا قفز طويل 230 انظر ماذا قال رحمة الله عليه وذهب جميعا وجدتم الصفحة. نعم. أقرأ بس الجزئية هذه وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها آه وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها لأنه قد يكون إنسان بلغه بعض الأحاديث ولم تبلغه احاديث أخرى فيكون أفتى بحسب ما وصل إليه أو بحسب علمه الذي يعلموه خال وذهب جميع فقهاء الحديث الجامعون لطرقه كلها لطرقه كلها كاحمد كاحمد بن حنبل واصحابي كل كلهم من المتقدمين والمتأخرين واسحاق بن راهوي وابي بكر بن ابي شيبه وسليمان بن داوود الهاشمي وبخيثمه زهير بن حرب واكثر فقهاء الكوفيين كسفيان الثوري ومحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وأبي يوسف ومحمد صاحب أبي حنيفة والبخاري صاحب الصحيح وأبي داود وجماهير فقهاء الحديث من المتأخرين كابن المنذر وابن خزيمة والخطابي وغيرهم وأهل الظاهر وأكثر أصحاب أبي حنيفة إلى جواز المزارعة والمعاجرة ونحو ذلك اتباعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة خلفائه وأصحابه وما عليه السلف وعمل جمهور المسلمين وبينوا معاني الأحاديث التي يظن اختلافها في هذا الباب نعم هؤلاء من جميع المذاهب وكذلك المالكية وإن كما أشار إلى, إلى, إلى, إلى, إلى ذكرهم هناك من المالكية من هذا الرأي لأن هؤلاء العلماء وقفوا على الأحاديث وجمعوا بينها وخلصوا إلى أن الأدلة الصحيحة التي ينظر إليها مجتمعة تدل على جواز المزارعة والمساقى ابن جماعة ألف رسالة صغيرة في سماها إيش؟ تنقيح المناظره في تصحيح المخابرة وهو شافعي وخالف مذهبه هنا وذكر الأدلة الدلة على جواز المزارعة وأجاب أما استدل به الشافعي وغير الشافعي في هذه المسألة نقرأ شيئا منها أساس نفيد أكثر يقول رحمه الله تعالى والمزارعة والمخابرة ضربان ضرب مجمع على بطلانه وفساده وضرب مختلف في صحته وجوازه الضرب الأول المجمع على فساده هو وهذا الذي إذا جمعت ما جاء فيه مع الأحاديث التي تصر بجواز البيع علمت أن النهي المقصود بالنهي عن بيع المزارعة والنهي عن المخابرة ونحوها المقصود به من وجدت فيه هذه المعاني يقول الأول المجمع على فساده وهو أن, أن يكون حصه احدهما أو حصه كل واحد منهما منفرد بالتعيين بوجه من الوجوه إما بالنسبة إلى الأرض مثل أن يقول زارعتك على أن لك ما على الجداول ولي ما أو على أن لك ما على الروابي ولي ما في الأودية أو بالنسبة إلى الزرع مثل أن يقول على أن لك الحنطة ولي الشعير أو بالنسبة للسقي كقوله علي أن لك ما سقي بالنواضح ولي ما سقي بالسماء أو بالنسبة إلى الحصة كقوله على أن لي مئة قفيز ولك ما بقي فهذا كله باطل بإجماع العلماء لما روى سعيد بن المسيب عن سعد قال كنا نكري الارض بما على السواقي وما سقي منها بالماء فنهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك وامرنا ان نكريها بذهب وورق ما في الحديث الاخر نهى عن كراء ايش فيكون في المقصود الذي فيه هذه الاشياء المشترطه قال ولانه ربما تلف ما ما عجن لأحدهما أو لم ينبت فينفرد أحدهما بالغلة دون الآخر الضرب الثاني يقول المختلف في صحته وهو أن يعامل صاحب الأرض أن يعامل صاحب الأرض من يعمل عليها بنصيب معلوم مما يخرج منها من نصف أو ثلث أو ربع أو نحو ذلك وقد اختلف العلماء في ذلك على مذاهر المذهب الأول جواز ذلك مطلقا سواء كان البذر من المالك أو من العامل وسواء كان فيها شجر أو لم يكن فيها شجر وممن روي ذلك عنه من الصحابة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وسعد وابن مسعود وعمار بن ياسر ومعاذ بن جبل وابن عباس رضي الله عنهم ومن التابعين سعيد بن المسيب وعروة وعمر بن عبد العزيز والقاسم وطاووس وعبد الرحمن بن ابي ليلى والزهري وغيرهم ومن الفقهاء محمد بن ابي ليلى والليث وابو يوسف ومحمد بن الحسن واحمد بن حنبل ومن أصحاب الشافعي ابن المنذر وابن خزيمة وقيل انه صنف فيه جزءا وابن سريج والخطابي والماوردي وغيرهم ومن أصحاب مالك يحيى بن يحيى والاسيني المذهب الثاني المنع مطلقا وأنها باطله سواء كان البذر من المالك أو من العامل قال وروي عن بعض الصحابة كابن عمر وجابر ورافع ابن خديج ومن التابعين عن اكرمه مجاهد والنخعي ومن الفقهاء الشافعي ومالك وأبو حنيفة المذهب الثالث إن كان البذر من المالك جاز وهي المزارعه وإن كان البذر من العامل لم يجز وهي المخابرة وبه قال ابن عباس في رواية عنه وأحمد في رواية عنه وقد روي عن سعد وابن مسعود وابن عمر إن البدر من العامل والرواية الأولى عنهم أصح يقول قال صاحب المغني يقصد بن قدامة ولعلهم أرادوا أنه يجوز أن يكون البدر من العامل كقول عمر رضي الله عنه لا أن ذلك قول آخر يقول هذا كله في الأرض البيضاء التي لا شجر فيها قال واحتج المجوزون مطلقا بحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع أخرجه البخاري ومسلم وفي رواية أعطى خيبر اليهود على أن يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها اخرجاه واللفظ للبخاري وفي رواية لمسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوها من أموالهم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ثمرها وحكى البخاري عن أبي جعفر قال ما بالمدينة أهل بيت أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع قال وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم وعروة وآل أبي بكر وآل علي قال وعامل عمر الناس على إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر وإن جاءوا بالبدر فلهم كذا ولأنها معاملة على أصل ببعض نمائه فصحت كالمضاربة والمسقا قال واحتج المانعون مطلقا بحديث رافع بن خديج كنا نحاقل الأرض على أهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمى فجاءنا ذات يوم رجل من عمومتي فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا نافعا وتضاعية الله ورسوله أنفع لنا نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمى وأمر رب الأرض أن يزرعها أو يزرعها وكره كراءها أخرجه مسلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا لا نرى بالخبر بأسا حتى كان عام أول فزعم رافع ابن خديج أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه فتركناها من أجله رواه مسلم وعن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة وعن زيد قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة قلت وما المخابرة قال أن يأخذ الأرض بنصف او ثلث خرجه ابو داود وعن ثابت بن الضحاك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة رواه مسلم وعن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له ارض فليزرعها او ليمنحها اخاه فان ابى فليمسك ارضه وعن جابر قال كنا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ناخذ الارض بالثلث والربع لاحظ في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والماديانات الجداول فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من كانت له ارض فليزرعها فان لم يزرعها فليمنحها اخاه وإن لم يمنح أخاه فليمسك أرضه رواه مسلم يقول ولأنها أصول تصح إجارتها فلا تصح المعاملة عليها ببعض كسبها فإذا عرفت, حجة كل فإذا عرفت حجة كل مذهب فالذي رجحه البخاري والخطابي واختاره جماعة من المحققين إنما هو قول الجواز مطلقا قال صاحب المغني وهو الصحيح إن شاء الله تعالى لما تقدم من حديث معاملة أهل خيبر قال البخاري قال أبو جعفر عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر ثم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان وعلي ثم أهلهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع وقال ما في المدينة أهل هجرة بيت أهل بيت هجرة إلا ويزرعون على الثلث والربع إلى آخر ما تقدم وهذا أمر مشهور عمل به رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر حتى مات ثم الخلفاء الراشدون بعده حتى ماتوا ثم اهلوهم وعمل به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فروى ابن, ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع فكان يعطي أزواجه مئة وسق ثمانون وسقا تمرة وعشرون وسقا شعيرة فلما قسم عمر خيبر خير أزواج النبي خير أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بين أن يقطع لهن من الماء والأرض أو يمضي لهن الاوسق فمنهن من اختار الأرض ومنهن من اختار الوسق وكانت عائشة وحفصة ممن اختار الأرض رواه البخاري ومسلم ولم ينقل أن عائشة وحفصة أجرت ما اقتطعتا ولا أنه كان لهما ظلمان يعملون الأرض فالظاهر أنهما كانت تزارعان عليها فإن قيل يحتمل أن يكون حديث خيبر منسوخا بالنهي الوارد في حديث رافع وجابر وأبي هريرة قلنا لا يجوز الكلام لبدر الدين من وجوه الأول أن النسخة إنما يكون في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولو كان هذا منسوخا لما عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمات وعمل به الخلفاء الراشدون بعده ولم يخالف أحد منهم الثاني أنه لو كان منسوخا لما خفي النسخ عنهم هذه المدد الطويلة مع بحثهم وجدهم وقد روى البخاري ومسلم عن نافع أن ابن عمر كان يكرم زارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافة معاوية حتى بلغه قال مسلم في آخر خلافة معاوية أن رافع بن خديج, أو خديج يحدث فيها بنهي عن النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأنا معه فسأله فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع فتركها ابن عمر بعد وكان إذا سئل عنها بعد قال زعما رافع ابن خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها ولا خفاء في بعد عدم اطلاعهم على الناسخ هذه المدة مع أن الأمر مما تعم به البلوى وتتكرر الحاجة العامة إليه في كل عام فإن كيل فكيف ترك ابن عمر ذلك مع قيام الاستبعاد الذي ذكرتموه قلنا الذي تركه ابن عمر كان احتياطا وتورعا فإنه روى خبر خيبر وقد رأى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرهم عليه أيام حياته ثم أبا بكر ثم عمر حتى أجلاهم عنها وكذلك كانت عادته في تورعه رضي الله عنه ويؤيد ذلك أنه ورد في بعض طرق البخاري أن ابن عمر قال كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى ثم خشيها أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد احدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض وايضا فابن عمر ترك كراء الأرض مطلقا فدل على أنه إنما تركه تورعا لا لأن لا فدل على أن على أنه إنما تركه تورعا لأن الكراء جائز باتفاق الثالث من الوجوه أن النسخة إنما يصار إليه عند ماذا عند تعذر الجمع بين الأحاديث والجمع بين حديث خيبر وحديث رافع ممكن ظاهر كما سنذكره يقول المصنف فكيف يعدل إلى النسخ ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره وهو أن حديث رافع وجابر وتابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه وعن غيره فإن رافعا قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق على ذلك المقيد فمن ذلك قول رافع كنا أكثر الأنصار حكلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذا ولهم هذا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك أخرجه البخاري ومسلم وله طرق قال المصنف ووجه الجمع بينهما ما ذكره الخطابي وغيره وأن حديث رافع وجابر وثابت مجملة تفسرها الأخبار التي وردت عن رافع نفسه وعن غيره فإن رافع قد فسر حديثه في بعض طرقه بما لا يختلف في فساده فيحمل النهي المطلق على, النهي المك... على ذلك المقيد فمن ذلك قول رافع كنا أكثر الأنصار حقلا فكنا نكر الأرض على أن لنا هذا ولهم هذا فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه فنهانا عن ذلك أخرجه البخاري ومسلم من طرق وقال جابر رضي الله عنه كنا نأخذ الأرض بالثلث والربع والمديانات رواه مسلم المديانات يعني الانهار الصغيرة التي تجري يجري فيها المال وأن حنضل ابن قيس الأنصاري قال سألت رافعا عن كراء الأرض بالذهب والورق فقال لا بأس به إنما كان الناس يؤاجرون على أهد رسوله سلم بما على المديانات وأقبال الجداول وأشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا ويسلم هذا ويهلك هذا ولم يكن للناس كراء إلا هذا فلذلك زجر عنه فأما شيء مضمون معلوم فلا باس به رواه مسلم وعراف عن عمه ظهير قال سالني يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيف تصنعون بمحاقلكم قلت نؤاجرها يا رسول الله على الربيع أن النهر الصغير ها وفي رواية على الربع والأوسق من التمر أو الشعير قال فلا تفعلوها ازرعوها أو, او ازرعوها أو امسكوا أرضكم رواه البخاري قال الخطادي بعد اراده حديث حنظل بن قيس فقد أعلمك يقول فقد أعلمك رافع نفسه في هذا الحديث أن المنهي عنه هو المجهول منه دون المعلوم وأنه كان من عادتهم أن يشترطوا شروطا فاسدة ويستثن من الزرع ما على السواق والجداول فيكون خاصا بالمالك وقد يسلم ما على السواق ويهلك سائر الزرع فيبقى المزارع لا شيء له وهذا غرر وخطر كما إذا اشترط رب المال على المضارب دراهم معلومة زيادة على حصة الربح المعلومة فهذا وداك سوى قال وأصل المضاربه من السنة المزارعه والمساقى فكيف يصح الفرع ويبطل الأصل؟ الرابع أنه لو تعذر الجمع بين حديث خيبر وحديث رافع وجابر وامتنع التأوين وتعين المصير على النسخ كان كان نسخ حديث رافع اولى من نسخ حديث خيبر لأن, لأن حديث خيبر قد عمل به النبي صلى الله عليه وسلم إلى حين موته وعمل به الخلفاء الراشدون وعلماء الصحابة والتابعين فاستحال لذلك نسخه قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته فلا نسخ وإذا بطل نسخ حديث خيبر لما ذكرناه ولم يكن بد من نسخ أحد الخبرين تعين نسخ خبر رافع واعلم يقول بدر الدين واعلم أن بعض الائمه قد أعلوا حديث رافع وإن كان صحيح النقل ودفعوه بوجوه الأول شدة اختلافه وكثرة الطراب قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله وله القدح المعلّى في امامه الحديث والمعرفة غير مدافع حديث رافع كثير الألوان وقال أيضا حديث رافع ضروب قال الخطابي يريد اضطراب حديثه واختلاف الروايات عنه فمر يقول سمعت رسول الله ومر يقول حدثني عمومتي عنه قال غير الخطاب ومرة يشعر حديثه بالنهي عن كراء الأرض مطلقا ومرة يصرح بجوازه بالذهب والفضة ومرة يشعر بالنهي عن المزارعة مطلقة ومرة يصرح بالشروط المفسدة قال ابن المنذر قد جاءت الأخبار عن رافع بعلل تدل على أن النهي كان لتلك الثاني أن فقيهين كبيرين من أكابر فقهاء الصحابة أنكر على رافع, ابن على رافع ابن عباس وزيد بن ثابت قال الخطابي وقد عقل ابن عباس المعنى من الخبر وأنه ليس المراد به تحريم المزارعة بشطر ما يخرج منها وإنما أريد أن يتمانح أرضهم وأن يرفق بعضهم ببعض فإن عمر بن دينار لما ذكر حديث رافع لطاوس قال يا عمر أخبرني أعلمهم يعني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه ولكن قال لأن يمنح أحدكم أرضه خير من أن يأخذ خراجا معلومة رواه البخاري ومسلم قال الخطابي وقد ذكر زيد بن ثابت العلة والسبب الذي خرج عليه الكلام في ذلك وهو ما رواه عروة بن الزبير قال زيد بن ثابت يغفر الله لرافع ابن خديج أنا والله أعلم أنا والله أعلم بالحديث منه وإنما أتاه رجلان من الأنصار قد اقتتلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان هذا شأنكم فلا تكر المزارع فسمع قوله لا تكر المزارع رواه أبو داود قال الخطابي بعدما سمى بعض من منع المزارع قال وإنما صار هؤلاء إلى ظاهر الحديث من رواية رافع ولم يقف على علته كما وقف عليها أحمد وذكر ان ابن خزيمه صنف مسألة ذكر فيها إلى الأحاديث المزارعه الثالث أن أحاديث رافع تضمنت ما لا يختلف في صحته وهو كراء المزارع مطلقا وكراؤها بالذهب والفضة لا يعلم فيه خلاف إلا ما نقل عن الحسن وتضمنت ما لا يختلف في فساده وهو المعاملة, وهو المعاملة على ما على السواقي والجداول وهذا الاختلاف والاضطراب يثبت وهنا كما قال أحمد بخلاف اخبار خيبر فإنها جارية مجرى التواتر في الصحة والثبوت وعمل النبي صلى الله عليه وعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها والخلفاء الراشدون بعده الرابع أن حديث رافع لا دلالة فيه على صريح المزارعة التي فيها النزاع وصححناها وورد في الكراء بثلث أو ربع فكان حمل حديثه الذي فيه المزارعة على الكراء كما ذكره أولى لأن القصة واحدة ورويت بألفاظ مختلفة يرد أحدهما إلى ما يوافق الأخبار جمعا بين الروايات كما تقدم قيل فيجوز حمل أحاديث خيبر على الأرض التي بين النخيل خاصة دون البيضاء فتكون المزارعة فيها تبعا للمساقاه كما قال الشافعي رحمه الله ويحمل حديث رافع وجابر على الأرض البيضاء ويكون جمعا بين الحديثين أيضا أو أنه ساق قوما منهم وزار آخرين بالشروط المجوزة للمزارعة قلنا هذا ضعيف لوجه الأول أن خيبر كانت بلدا كبيرا ياتي منها أربعون ألف وسق أو أكثر وخلو مثل هذا البلد عن أرض بيضاء منفردة بعيد وقد نقل الرواة معاملة خيبر على العموم من غير تفصيل فدل على أن حكم الأرض البيضاء وغيرها سواء الثاني أن حمل حديث خيبر أن حمل حديث خيبر على هذه التأويلات تحكم ليس عليه دليل سوى الجمع بين الحديثين بخلاف ما ذكرناه من تأويل حديث رافع ورد بعضه إلى بعض فإنه ورد في طرقه ما يدل عليه ويفسره الثالث أن ما ذكرناه من الإطلاق في كل الأراضي موافق لظاهر حديث خيبر ولعمل الخلفاء الراشدين وغالب فقهاء الصحابة والتابعين وكانوا أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان الرجوع إليه أولى من الرجوع إلى تلك الاحتمالات قال الخطابي لما رجح جواز المزارعة قال وهي عمل المسلمين في بلاد الإسلام وأقطار الأرض شرقها وغربها لا أعلم أني رأيت أو سمعت أهل بلد. أو صقع من نواحي الأرض التي يسكنها المسلمون يبطلون العمل بها وقال الماوردي في الحاوي بعدما حكى المذاهب في المزارعة ومعاخذها وقال ولما اقترن بدلائل الصحة عمل, هؤلاء عمل الأمصار مع الضرورة المسى إليها وكان ما عارضها محتملا أن يكون خارجا على ما فسره زيد بن ثابت وقاله ابن عباس كان صحة المخابرة أولى من فسادها مع شهادة الأصول لها في المساقات والمضاربة ولا خفاء يقول المسنف فيما ذكره الخطابي والماوردي فإن القياس وشهادة الأصول المذكورة والقواعد المصلحية تشهد للمزارعة بالصحة فإن الأرض عين تنمى بالعمل عليها توجب أن تجوز المعاملة عليها ببعض نمائها كالدراهم في الفضة كالدراهم في المضاربة والشجر في المساقى لأن الحاجة ماسة إليها جدا لأن أصحاب الأرض قد لا يحسنون العمل أو لا يقدرون عليه والعمال قد لا يكون لهم أرض كما هو الغالب في أقطار الأرض فوجب يقول فوجب أن تقتضي حكمة الشرع الرفق بالطائفتين وحصول المسرح للجهتين بجواز المزارع كما قلنا في المضاربة والمساقى فإن العلة في الجميع سواء بل الحاجة هنا أمس لضرورة الناس إلى القوت ولأن الأرض لا تصلح لغير العمل عليها بخلاف المال والشجر وقد قال الله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر وقال تعالى وما جعل عليكم, عليكم في الدين من حرج ولا يخفى أن القول بمنع المزارة عسرا وحرجا ومن كلام الشافعي رحمه الله إذا ذاق الشيء اتسعى وأي ضيق أشد على أرباب الأراضي من منع المزارعة والمخابرة. انتهى كلامه رحمه الله وهو كما سمعتم كلام نفيس اتبع فيه الدليل وإن خالف فيه هذا الإمام مذهبه لأن الواجب هو اتباع الحق متى ما ظهر الحق ومن كلام الإمام المخالف في هذه الجزئية عن الإمام الشافعي قول أجمع الناس أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يدعها لقول أحد كائنا ما كان ولذلك تجد كثير من الشافعية كالنووي وغيره أنهم إذا صح الحديث قال وهو مذهب الشافعي لأنه يقول إذا صح الحديث فهو, فهو مذهبي وكل الائمه مثل الشافعي في هذا الباب فهم يرون أنه ليس لأحد أن يدعى سنة النبي صلى الله عليه وسلم لقول أحد ولذلك لماذا هم معذورون من الخطأ ذكر شيخ الاسلام في الأسباب التي يعذر فيها الائمه لأنهم ليس أحد منهم يتعمد مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لكن قد يخالف باجتهاد وقد يكون الذي خطاه هو المخطي وهو المصيب فالشاهد أنه ليس أحد منهم يتعمد أن يخالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان قد توجد منه مخالفة لكن باجتهاد يؤدر في مثله والله أعلم وكان بودنا أن نلخص القائدتين اللتين قرأناهما لكن أظن الوقت ما يسعفنا لذلك ولعل الله يهيئ ان شاء الله وقتا آخر لنكمل ما تبقى من هذا الكتاب شيء من الأسئلة طيب الأخ يسأل يقول ما هو الأفضل للشاب المستقيم إذا أرادت زوجته أن تشتري شيئا من السوق هل يذهب بها إلى السوق ويتركها تشتري بنفسها ثم يرجع وياخذها بعد ساعتين مثلا ام الأفضل أن يدخل معها ويشتري وهو معه ثم يخرجان سويا الأمر يتعلق إذا كان فيه فتنة أو ليست فيه فتنة إذا كان الأمر ليس فيه فتنة والأسواق مأمونة فله, فله ولو تركها لتشتري لانها ليست بخلوة مع أحد وإن رأى أن الأمر قد يكون في فتنة فالواجب عليه دفع الفتنة بما يستطيع ويكون مع زوجته سؤال يقول في بعض البلاد تباع بعض الثمار قبل بدو صلاحها لأنها ترسل إلى بلاد أخرى باردة والثمار تنضج في الطريق خلال أسبوع وسبعين هل, هل هذا البيع جائز إذا بدأ الصلاح ولو ليس في كل شجرة إذا بدأ الصلاح ولو كان في أول فيجوز مثل ذلك لا سيما إذا كان العادة والتجربة دلت على أنه يعني ينضج أكثر ولا يفسد بوصوله إلى البلاد الأخرى وهذا فيه مصلحة للناس هل يجوز هجر الأرض الزراعية المطرية قبل نزول المطر بأشهر وهي في هذه اللحظة لا تسرح للزراعة؟ نعم يجوز إذا اشترط عليه أن تستمر حتى وقت نزول المطر المعتاد وجرت العادة بمثل ذلك وعدم انقطاع فترة طويلة وهذا الأخ جزاه الله خير يطلب نصيحة وليس عندي ما أنصحه فيه إخواني إلا أن أوصي نفسي وإياهم بتقوى الله عز وجل والحرص بقدر المستطاع على العلم النافع وأن يقترن ذلك بالعمل الصالح صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد على آله وصحبه أجمعين